لا تحاول مرة وتفشل مرتين وتفشل وتجلس لا تيأس من أول محاولة ولا من ثاني محاولة ولا من ثالث محاولة اصبر طريق طويل طريق شاق الخواف يظل طول عمره تحت الجبان طول عمره جالس ما راح يصعد ما راح يرقى الجبال وما يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر اللي جالس طول عمره يخاف أن يرقى جبلاً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 تريد القمة بلا تخطيط بلا هدف بلا حرص على الوقت يعني أنا أستغرب بالإنسان يريد القمة ووقت ضايع تدري من الأشياء اللي تمنعك على الوصول للقمة أحيانا بعض الشهوات والمعاصي واحد متعلق ببنت أو يموت على الأغاني أو ينام عن الصلاة هذا وين يوصل للقمة هذا ما يستطيع تجاوز خطوة الذي علق قلبه بالذنوب والمعاصي ما يصل للقمة أبدا إن الله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 هذه القمة في ناس عنده حب تحدي دام انك ماشي صح ما عليك من مثبتين اوصل انا هدفي ان اصلح الدنيا تصلح الدنيا امش في هذا الطريق اذا كنت في امر مروم فلا تقنع بما دون النجوم اذا اردت فكر في اعلى امر في اعلى مكان لا تقول ما استطيع لا تقول الامر صعب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 في ناس ينام حتى الساعة محاطة ما يدري متى يقوم ستقوم في ناس شذي يقول أنا متى ما قمت قمت الله كذي حياتك رائعة شال حياة هذه لا عنده شيء اسمه قيام ليل لا يعرف شيء اسمه صناة فجر لا يقوم من الصباح الباكر يحفر الأرض يكدح حتى لو الأجل الدنيا لكن يعمل رجل عنده هم عالي في ناس أبدا أبدا ترى ماكو شيء